قناة المحراب تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم وعبضا يسيرا وهو الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ نباسا والنوم سباتا وجعل وهو الذي أرسل الرياح أشرا بين يدي رحمتي لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما وهناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأمار فَلَا تُقِعَ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُونَ بِهَذَا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي بَرَجَ الْبَحْرَينَ هَذَا عَذْبٌ فَرَتُ وَهَذَا مِنْ حُلُجَاجٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَ من الماء بشرا فجعله نسبا وصفرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ولا يضرهم وكان الكافر على ربه